وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ هَيْنَا لَكُمُ الْأَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ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 بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقفط ولا تخسروا الميزان والأرض رضعها للأنام فَِ فَكِلَةُ وَ نَقُل ذَاتُ الأأَكْمَام وَالحَبُّدُ العَفْْتِ وَرويحان فَبي أي آلَ رَبّكُ ماُ كَذبَان خَلَ قَِْ سَلَ وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان